قَسَت قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً تَنَفَّسَت قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ الحجارة لما يتبذر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ مِنَّا لَمَا يَخْشَ من ٱللَّهَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ